بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبي المر على إمام المرسلين وسيد المتقين وحجّة الناس أجمعين وعلى له وصحبه والتابعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعم أيها الكرام عنوان هذه المحاضرة الممتاز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باد وأنطلقوا هذه الليلة وقبل ذلك أقول كانت آخر محاضرة أبو بكر في عصر الظرة رضي الله عنه أرضاه أقول أنطلقوا في هذه المحاضرة الممتاز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باد من خمس قواعد القاعدة الأولى قاعدة قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون فنثبت الليلة فضل أهل العلم وما لهم من مكانه بما وورثوه من معلم الخير عليه الصلاة والسلام القاعدة الثانية قاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لنرد الأمه إلى علمائها ومثقفيها ومفكريها القاعدة الثالثة إنما يخشى الله من عباده العلماء ونثبت للناس أنهم أقرب الناس من الله يوم عرفوا الكتاب والسنة وكلما زاد الإنسان علما ازداد من الله قربا أما القاعدة الرابعة العلماء ورثة الأنبياء فإذا هم هم الذين يحملون ميراث محمد عليه الصلاة والسلام ويبلغونه للناس وهم أمنا على رسالته وأمنى على مراجه وأمنى على تركته عليه أفضل الصلاة وأكم التسليم أما القاعدة الخامسة فطوله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون فإذا هم أهل الفكه والاستنباط وأهل الفهم الدقيق لمعاني قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وقد يسأل سائل وقد حدث هذا السؤال قبل المحاضرة ما الفائدة من أن تخبرنا بشيخ شهير وخطير وكبير عرفناه وعرفه الأطفال والنساء والكبار. قلت الفائدة من ذلك ثلاثة. الأولى نحن نعيش فترة حرة. يجب علينا أن نكتف فيها حول علمائنا وأن نعرف قدرهم وأن نذم كلماتهم وأن نعرف مكانتهم ومن أين مدّهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الثاني توزيع السلاح بين الجيل وبين العلماء جيل بلا علماء جيل ضائع متهور ضائش وعلماء بلا جيل لا مكانة لهم أصفار فإذا التقى العلماء والجيل كونوا مثيرة خالدة وصحوة مباركة وهي المقصودة بإذن الله ثالثا الذب عن أعراض الصالحين فأنا احتسبها هذه الليلة لترمي بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترمي بي في أحتسب ذبا عن الشيخ وعن عرضه لما سمعت من بعض المتعجلين الذين معوج بصيرة ولا تكوى إذ وقعوا فيه ومعنى ذلك أن نضرب على الدماغ مباشرة وأن لا يبقى لعلمائنا مكانه فمحتسبا أجرها على الله أن الله أن يكتبها في الحسنات. وسوف أبحر بكم هذه الليلة في ربان ومع ربان سائسه العلم والحكمة وأستاذه سماحة الشيخ لنعرف لا أربانا من يعرف مجمل من حياته ولا أين ولد ومتى ولد وماذا يأكل وما لا يشرب فهذا تاريخ الأموات. لكنني سوف أتحدث هذه الليلة عن تاريخ الأحياء. ومن الأسباب كذلك التي دعتني لهذه المحاضرة أن لا يقول قائل ذهب العلماء وذهب الصالحون ولم يبق في الناس البركة ونقول لا بقي فيهم خير وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند داهمد وغيره أنه قال أمتي كالسيل لا يدرى الخير في أوله أو في أخره إن بني عمك فيهم رماح فلا زال بين علماء وأدباء وشهداء وشعاراء وطالحون وأخيار أمة المعطاءة تنتج كل حين ما دامت متمسكة بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام اسم الشيخ أبو عبد الله وهي كمية المحدثين وكان البخاري كميته أبو عبد الله والشافعي أبو عبد الله ومالك أبو عبد الله وسفيان الثوري أبو عبد الله وأحمد بن حنبل أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز أحد الثلة المتقدمة في العلم بالشرع الإسلامي المنزل على خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام والممثل في شخصه الكريم مشيخة الإسلام في هذا العصر والذي وصل بامام أهل السنة في هذه الفترة المحدث الأثري الفقيه النابغه مس الديار أذابه الله وحفظه ولد في الرياض عاصمة المملكة في يوم الثاني عشر من ذي الحجة عام ثلاثين وثلاثمائة ألف للهجره في أسرة في مجموعها صلاح ويغلب على بعضها الاستغلال بالزراعة وبعضها بالشرب وبعضها منهم علماء هم القوم يروون المكارم عن أب وجد كريم سيد وابن سيدي وهزتهم يوم الندى أريحية كأن شرب من طعم صهباء فرخدي ومن أسرته حفظه الله الشيخ عبد المحسن بن أحمد آلبال تولى القضاء بالحلوة والإرشاد في هجرة الإرطاوية في قبيلة مطير ومنهم الشيخ المبارك ابن عبد المحسن تولى القضاء في بلدان كثيرة كالطائف وبيشة وحريملة والحلوة نشأ الشيخ يوم افطر على رتالة الرسول عليه الصلاة والسلام ورضع هدي النبوة على لا إله إلا الله وأسرقت نفسه على رتالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد التوحيد في الجزيرة وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي فأخذ العلم أولا على يد المشيخة فحفظ كتاب الله عز وجل وأتاه عمل عينين فزاد قلبه بصيرة. وما ضره عمى عينيه بل زاد حفظا وزاد ورعا وزاد علما وكسب من العمى أربعة مكاسب. يقول أحد الشعراء العرب عميت صغيرا يقصد نفسه يقول عمي وهو صغير عميت صغيرا والذكاء من العمى فجيت همام القلب جم المشاعري وأنزلت في قلبي ثواد محاجري فما خفت في الدنيا ثواد المخاطر مفهوم يقول عميت صغيرا والذكاء من العمى فجيت همام القلب جم المشاعري وأنزلت في قلبي سواد محاجري يقول السواد الذي في عيني أنزلته في قلبي فما خفت في الدنيا سواد المخاطري استفاد من العمى أمورا أربعة أولها الأجر والمذوبة من الله ففي الصحيح عند البخاري في الحديث القدسي أن الله يقول من ابتليته بحبيبتي فصبر عودته منهما الجنة والمقصود بالحبيبتين العينين وكانوا يقولون ليزيد بن هارون الواسطي أين العينان الجميلتان كان عنده عينان جميلتان وهو سيد المحدثين سئل عنه ابن عن يزيد هذا قال هو أشهر من أن يذكر وأكبر من أن يتكلم فيه يقول قيل له أين العينان الجميلتان قال أذهبهما والله بقاء الأسحار واستفاد ثانيا الذكاء المفرط فالشيخ حافظ العصر بعلم الحديث واسأله في حديث عند الستة أو عند غيرهم في الغالب تجده مذياعا فصيحا يستحذر سنده وما تكلم فيه ورجله وشرحه فأتوني بأهل العيون المغترة يكونون كالشيخ في علمهم وابن اللبون إذا ما شد في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي عذرت البذل إن هي قارعتني فما بالي وبال من اللبوني ثالثا استفاد الشيخ من عمى عينيه اغفاله مباهج الدنيا وفتنة الدنيا وزينة الدنيا فزهد وضمر قلبه على الدار الاخرة وعلى التواضع والاستكانة لله ولم يتشتت قلبه الرابع استفاد من هذا مركب النقص في العينين ان الحى على نفسه وحطم نفسه بالجد والمثابرة حتى اصبح من العلماء وهذه قضية معروفة ومن قرأ منكم كتاب دعا القلق وبدأ الحياة في الكارنيجي هو يتحدث عن ماذا فعل من أصيب بعاهات في الدنيا وكيف أنتجوا أن على مذهبه أن مكتشف علم كذا كان أصم ومكتشف علم كذا كان أعمى ولك أن تراجع البصل الثالث عشر في هذا الكتاب واستمر الشيخ يطلب العلم بعد أن فقد عينيه ولكن قلبه يزداد نورا وعوضه الله بذكاء في القلب يقول أحد الشعراء رأيتك أعمى العين صار ضياؤها بقلبك حتى صرت فجرا مبلدا فصار سواد العين في القلب فاغتدا ينظم من نور الشريعة من وقيل لابن عباس وقد عمي أحسن الله عزاءك في عينيك فقال ابن عباس عالم الدنيا قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي بؤادي وقلبي منه ما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج وفي فمي صار مكثيف مشفور. تلقى الشيخ علوما ومن أبرز مشايخ الشيخ حفظه الله ورعاه الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ من الأسرة العامرة الموجهة الخيرة. والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ قاضي الرياض والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض وبن عز أو العز بن عبد السلام في هذا العصر والشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض والشيخ سعد وقاضي البخاري من علماء مكة أخذ عنه التجويد وسماحة الشيخ العظيم الجليل محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتى الأدل لازمه عصر سنوات واستفاد منه فوائد باهرة هذا هؤلاء مشيخة الشيخ وتستمر الحال بالشيخ فلا يفتر ليل نهار يبحث عن العلم ويطلبه مضانة وفي حياته درس على أن الإنسان بإمكانه مع الفقر وبإمكانه مع العمى وبإمكانه مع العود إذا صدق مع الله أن يحصل علما وأن يستفيد إذا صدق قلبه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحتلين يقول الشوكاني كنت في أثناء الطلب متهاونا الشوكاني عالم اليمن قال كنت متهاونا فقرأت أبياكا للشريف الرضي يمدح فيها الهمة العالية فزادت لي همة يقول الشريف الرضي أقسمت أن أوردها حرة يقصد نفسه أقسمت أن أوردها حرة وقاحة تنفحت غلام وقاح إِنَّا فَتَنَّا لَا الْمُنَاهَ فَاشْتَفَأَ أو فارسٍ جَعَرَ فاستراح فَاستَرَاحِ وأنا قلت في بيتين على بيت الشريف الرضي إذا سألت الله في كل, في كل ما أملته حزن نجا والفلاح بهمة تخرج ما الصفى وعزمة ما شابها قول آحي ومما يذكر في الهمم والإصرار والجد والمثابرة أن عنتره وهو وثني عنتر في كان يغلب الفرسان وكان يضبح الأبطال وكان يذبح الكماه فقيل له كيف تصبر كيف تكون مقداما قال للقائد أعطني أصبعك فأعطاه أصبعك فأخذها في فمه وأعطاه عنتر أصبعه فوضعه في فمه قال عض أصبعي وأعضّ أصبعك والصابر منا يثبت فعظ هذا وعظ هذا فقال ذك آه فانطلقت أصبع أن ترى قال بهذا قلبت الناس إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله سقيناهم كأثا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا والذي يريد أن يحصل على أن يقرأ سيرة الشيخ وإلا فإن يعلم أن من الناس من السلف الصالح من هو أعلم بكثير لكن الحياة علينا أن ننظر إلى رجل حي بين أظهرنا يمثل العلم في الكمة وقد حصل عليه فطر وعود والكتب ليست متوسرة وابتباعة كانت ضعيفة ووسائل التنقل ما كانت بذلك والرجل أعمى ومع ذلك حصل وحصل حتى وصل إلى ما وصل إليه فأين الشباب والعلم متوسط والطباعة سهلة والمجلدات كثيرة والجامعات مفتوحة والأساتذة كثر والعلماء متوفرون وفي الثقافة غزارة فأين من يطلب العلم خرج القفال المروزي فيلا لا أو الشاسي وفي الطريق أراد أن يطلب العلم وعمره أربعون سنة نحن نطلب العلم في الأربعين وفي الخمسين وفي الستين ولا نصدق هانس ولا دي كارس الذين قالوا لا العلم في الصغر البخاري يقول في الصحيح في كتاب العلم وتعلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكبار فنتعلم لو كنا كبارا ذهب القفال وعمره أربعون فقال كيف أطلب العلم ومتى أفهم ومتى أعلم الناس فرجع فمر بطاحب ثانية يسوق عن البقر وكان الريش هذا الحبل يقطع الصخر من خذرة ما مر قال أطلب ولا تضجر من مطلب فعافت الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثرى واستمر يطلب العلم وأصبح إماما شافعيا من جهابلة الدنيا إذا الطموح الهمة العالية استعذاب المنايا المخاطرة بالنفس حتى تصل إلى المطلوب وإلى الهدف السامي حفظ الشيخ جزاه الله خيرا القرآن وتعلم كتب العقيدة على مذهب السلف الصالح وهو الذي يمثل الآن من العلماء الوجهة الصحيحة لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي مجمل وتفصيل المعتقد وأكب الشيخ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفيهما النفع الكثير وهي تغذي طالب العلم غداً هائلا وهي تختصر له المسافات وفيها بركة من رجلين خطيرين عبداليين أثرياء المكتبة الإسلامية والثقافة المؤمنة وكان الشيخ يعتمد حفظه الله على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وينظرها في محاضراته وفي خطبه وفي كلامه ويدعو إلى المنهج السديد أما أمام الشيخ فألخصها في هذا الموجة ولي القضاء في منطقة الخرج مدة أربعة عشر عاما من عام 1357 إلى 1371 هجرية عمل في التدريس في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة بالرياض ثم إلى عام 1380 هجرية عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى عام 1390 هجرية عين رئيس الجامعة الإسلامية بعد وفاة رئيسها رحمه الله عين في منصب الرئيس العام الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير ولا يزال في هذا العمل إلى الوقت الحالي حفظه الله ورعاه وبارك فيه أعماله أيضا عضو هيئة كبار العلماء وهو عالم المسلمين اليوم رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي رئيس المجمع الفكه الإسلامي بمكة المكرمة رئيس المجلس الأعلى العالمي المساجد بمكة المكرمة عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي عضو المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عضو الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة إلى جانب الكثير من الأعمال الخيرة في جميع أنحاء العالم أما عمله في القضاء فتولى فكان مع أمله في القضاء كما يقول أهل العلم ومن أحسن من ترجم له المجذوب في كتاب علماء مفكرون عرفتهم وترجم له أن النبيلان فهد البدراني وفهد البرات لكنهما أثابهم الله أوجزا كثيرا في سيرة العلماء إيجازا فيه ما فيه ولو أنهما أجازا في إبراز هؤلاء العلماء فجزاهم الله خيرا وحفظهم الله عمل الشيخ قاضيا في الخرج فكان الأب المعلم وكان القريب من قلوب الناس وكان يجلس بعد الدوام للناس فيعلمهم في الحديث النبوي والعقيدة فيأتيه العامي فيتعلم منه الخلق والسماحة ويجلس معه الأطفال ويقضي حوائج الناس وكان كريما منذ صغره كان بيته مريافا على قلة ذات اليد ولكن الله بارك في نفقته لكرمه نيته ولإخلاصه ولما انتقل من الخرج بكى عليه الناس وأكثروا من الهلأ على انتقاله وفقدوه عذابه الله وبارك في وقته ثم انتقل الشيخ وعمل في التدريس من أجل إشاعة العلم ورأى أن القضاء قد يحبسه عن ذلك فذهب في معهد الرياض فعلم وفي كلية الشريعة فكان يلقي الدروس ارتجالا لحافظته القوية وكان محببا إلى الطلاب يحبونه وكان الشيخ كما تعرفون واسع الحل ما يكاد يغضب بل سجيته الرضا والسهولة واليسر فكان الأب القريب من طلبته الذي يعرف متطلباتهم ويقرب منهم وهذه خاصية يفتقدها كثير من الناس وهي المؤهلة بإذن الله للعالم والداعية ولطالب العلم أن يؤثر في بيئته فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإن من أعظم ما يميز الشيخ الحلم وقد رأيناه وجلسنا معه كثيرا وأخبرنا محبه وتلاميذه بحلمه الواسع فهو قليلا ما يغضب وإن غضب قسم انفاته وما تكلم ولا يجرح المشاعر أبدا وهو كمر النسيم على القلوب ولذلك دعا الله له محبة وهو لا يشهر بالطوائف ولا ينال من الأشخاص ولا يتهكم بالناس ويحفظ للناس قدرهم وللهيئات قدرها لأنه رضع من ميرات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتعلم في جامعته الغراء التي أخرجت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وأمثالهم وكان الشيخ وقد انتقل إلى الجامعة الإسلامية مثلاً في حسن الإدارة وبإذن الله بعد توفيق الله نعزو كثيراً من نجاح الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلى سيرة الشيخ الجليلة وإلى عطاياه السمحة وإلى ملاحظات الكيسة البطنة كان الشيخ يحضر في إدارة الجامعة ويجتمع بالأساتذة في وقت الفزح ويوجيهم التوجيه السليم ويدعوهم من منطلق رسالته العلمية إلى الحكمة وإلى اللين في التعامل وإلى الاهتمام بالتحصيل العلمي وكان يفوت الشيخ من وقته أي دقيقة إلا في الخير وكان يمر الشيخ على الطلبة في الفصول فيسلم عليهم ويسمع ما, ي... ما عندهم ويفيض في الحديث معهم وربما درس الشيخ بعض المحاضرات وكان يفتح مكتبه للطلبة وهذه ميزة يستقدها كثير من المسؤولين والموظفين إغلاق الأبواب في وجوه المسلمين وفي وجوه الحاجات الشيخ يفتح مكتبه ويستقبل المعارف ويسمع من الناس ويأخذ ويعطي معهم حتى يقضي حاجتهم وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ولي من أمر أمة شأن فاحتجب دون حاجته وخلته احتجب الله يوم, يوم القيامة دون حاجته وخلته أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكان يرى الشيخ أنه ليس من الشكمة أن يغلق بابا بل يفتحه للطلبة وللموظفين ولمن يأتي من المواطنين وللدائرين والضيوف فكان يمتلئ بالناس ويحاورهم الشيخ فيما ينفع وقد رتب أوقاته بما هو حسن جميل. وذكر المجذوب أن أحد العلماء علق على محاضرة للشيخ كان عنوانها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وألقاه الشيخ عبد العزيز بن باز علق هذا المعلق فقال وفي العقيدة كان في العقائد كان الشيخ بن باز مثل الاعتدال لا هو من أولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك على كل طغيرة وكبيرة. ولا هو من المتساهلين الذين غضون النظر عن صغار الأمور، بل إنه لا ينبه على الصغيرة والكبيرة ويضع كل شيء في موضعه وهي الوسطية التي كسب علماء السنة، وسطية في الفكر، وسطية في العلم، وسطية في إلقاء الأحكام، وسطية في الأخلاق والسلوك، لا تطرّس لا في الميمنة ولا في الميسرة. أما العالم عالم العالم الإسلامي فقد حظي العالم الإسلامي بحب الشيخ وحمل حبه في جوانحه وصار الشيخ مثل العالم الذي يمثل العلم في طول العالم الإسلامي وفي عرضه ولا أقولها من باب التعصب ولا العاطفة وقد رأيت في ما يقارب 11 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية في المراكز الإسلامية وبالمدارس التي رأينا والأكاديمية والمساجد أن الثقة عندهم هو الشيخ عبدالعزيز بن بعض وله ممثلون في كل ولاية في الغالب يمثلون فكرة وفتاويه ودعوته وإذا أتت الفتية منه قبلوها على حد قول الآقائل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي وأخبرنا كثير من الدعاء من ذهب الآسيا وافريقيا أن الشيخ يلقى احتراما واسعا وفتواه تقبل بالعموم الغالب ويقدر من عموم الناس لقربه من العلم أو بحمله للعلم الشرعي وقربه من القلوب وعدم جرحه للمشاعر ولما أكسبه الله من القبول والقبول بيد الله ليس بيد أحد من الناس فالشيخ لم يرتى هذه المقدرة على كسب الناس من منصب فالناس يعرفون بنباد أعظم من عرفانهم لمنصبه ولا من أسرته فإن أكرمكم عند الله أكفاتكم ولكن من تقواه ومن إخلاصه ومن علمه وفي الصحيح أن الله إذا حب عبدا قال لجبريل نادى جبريل أن يحب فلانا فيحبه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبوه فيحبون ثم يوضع له القبول في الأرض وبالعكس من أبغضه الله حتى إن الناس يشربون مع الماء قبول بعض الناس ويشربون مع الماء بغض بعض الناس ونعود بالله أن تبغضنا قلوب الناس أنتم شهداء الله في أرضه والشيخ أثره في العالم الإسلامي ينطلق من أمور أولا أنهم في بلاد الحرمين مهبط الوحي ومسر الرسالة وفيها منارة التوحيد ومنها الخلفاء الراشدون وعلى أرضها نزلت لا إله إلا الله ثانيا الشيخ علمه موثوق إذ هو يمثل علم السلف الصالح أهل السنة والجماعة ثالثا للشيخ قبول عطاه الله عز وجل ثم رابعا الشيخ معطاء يستقبل الوفود ويكفي حجهم ويراجع مسائلهم وقد سمعت من بعض المشايخ أن الشيخ في بعض المجالس يذكر له الجهاد الأفراني وما يصيب المجاهدين من برد هناك وجوع فتجمع عيون الشيخ إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى من تباكى إذا استشبيت من داء بداء فأقتل ما علك ما شفاك وقال أحدهم وعرض للشيخ مرة مجبرة الفلبين التي سرع على يدي هناك ألوف المسلمين فبكى الشيخ حتى اهتز من كفرة البكاء وكما تعرفون بيت الشيخ في الرياض بفلاله مفتوح للغيابة ومن الغرباء من ينام هناك الأيام الطويلة ويأتي وقد رأينا ذلك عيانا لا نقلا يأتي من يجلس على مائدة الشيخ وسوف أتكلم عنه في فصل كرم الشيخ والشيخ ملم بأحوال العالم الإسلامي اتأتيه البرقيات والرسائل والملحقيات والنشرات والكتب والمجلات والصحف وقد دخلت عليه مرة من المرات قبل ما يقارب ثمانية أشهر فوجدت عنده أحد النواب الرؤساء الأفارقة والمترجم عنده يترجم ويتكلم عن بلاده وعن وضع الإسلام هناك وأخبره الشيخ بالوسائل المجدية في الدين ولما انتهى وإذا بزمره من الناس ما يقارب العشرة من جاليات غير مسلمة يعرنون إسلامهم بين يد الشيخ فهو لا يفرغ من فتية أو من كتابة شفاعة أو من تعليم أو من إصلاح بين الناس أو من اتصال أو من مساعدة إنسان أو من مقوف مع محتاج وهذا والله العمر المبارك ولعلك إذا داومت معه من الصباح لا تأتي إلى الظهر إلا وقد أنهى مئات المعاملات بقية استلف والحديث عن هذا الشيخ الجليل يذكرنا بالصنف الأصلي والطراز الجميل من أمزال البخاري ومسلم وأحمد وابن تيميه وابن القيل فهو يحمل قرب السجية السمحة ويحمل العلم الوقات ويحمل معه السكينة والتواضع ويروى في الحديث وفي سنده نظر تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء والشيخ يمثل قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ومن تواضع الشيخ أنه يجيب الدعوة وكثيرا ما يذهب مع تلاميذ يجيب دعوتهم في بيوتهم وإلا فالشيخ ما تعرفون أعظم من الزعماء فيجلس معهم ويزور حتى بعض العزاب ويتغدى معهم ويسمع أغراضهم ويوقفه الإنسان في الشمس فيكف معه وكم رأيناه من مرة عند باب السيارة إذا فتحت يكف للناس في الشمس ويحاول محبوه أن يدخلوا سيارته ولكنه يرفض حتى يسمع وحتى يفتي وحتى يفتي حوائج الناس حتى تظن أنه لا يعرف, إلا لا يعرف إلا إياك أو أنه ما يعرف إلا أنت يقول واحد الشعراء ويستحقها الشيخ عبد العديد يا من له ألف خل من عاشق وصديقي أراك خليت للناس منزلا في الطريق فالشيخ له ألوف مؤلفة من الأحباب والأصدقاء والمحبين ومن سماحته أنه إذا دخل وأنتم تعرفون ذلك فاكترواكم إذا دخل عليه ضيوف في المكتب قال من أنتم أخبرونا بأسمائكم فيبدأ باليمين أخذا بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما أتاه وفد عبد القيس من القوم ومن الوفد قالوا من ربيعة قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما وعند السلم بسند فيه ضعف إذا عرف أحدكم ما خافا يتلع عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل مودة والشيخ إذا جلست عنده سألك عن اسمك وعن نسبك ومن أي قبيلة ومن أي بلد وهل أتاكم أنطار وكيف أحوال الصالحين في تلك البلدة أحابه ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد وما الخصب للأضياف أن يكسر القرى ولكنما وجهه الكريم خصيبه ويستمر الشيخ على هذا الحال النادر هابرا محتسبا يعيش قضايا الأمة الإسلامية ولعل من أعظم المعالم الباردة في حياتي الشخصية ما ترونه في أيام من أيام الحج يوم يفتح خيمته فتنهار الأمة عليه كالألوك مؤلفة كالسيل وكالغمام يستفتونه ويقبلون رأسه ويدعون له ويدعوا لهم ويجلسون معه في سكينة فإذا حضر غداءه بث سفرته وأحضر الناس على غدائه وأكل معهم رفع الله منزلته وأما كرم الشيخ فحدث ولا حرج، وأنا لا أقول من دافع العصبية والعاطفة، لكني أقول ما أعلم في هذا العصر أكرم منه، وسماه بعض محبيه حاتم الطائي في العصر، وهو لا يمسك لا قليلا ولا كثير، وربما مرت عليه بعض الأشهر. ويستدين على راتبه مما يمثق مما يعطي هو البحر من أي النواحي أتيته فذرته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فليستق الله سائله كرمه يتمثل في أمور اولا عطاه المستمر للفقراء والمحتاجين والمساكين فهو لا يرد طالبا وحدثنا بعض طلبة العلم اتقاط أن أحد المجاهدين وفد على الشيخ مرة من المرات وما وجد الشيخ إلا غرضا مهما له فباعه وأعطاه قيمته في سبيل الله عز وجل. ويتمثل كرم الشيخ في أنه ما يدن وحده على طعام ولا يعرف أن يكون وحيدا وإنما إذا أحضر طعامه أحضر الناس على طعامه دائما وسفرته طويلة. ويحضر طالبة العلم والمفكرون والأدباء والعامة والبقراء والمساكين والمسؤولون فيحي الجميع ويرحب بهم وهذا أمر معلوم لا أحتاج أن أثبته لكم لأن كثيرا منكم رأى ذلك يقول حاتم الطائي بامرأته إذا ما صنعت الزادة فلتمسي له أخيلا فإني لست آكله وحدي فإني لست آكله وحدي أخى سفر أو جار بيت فإنني أخاف مذمأت الحوادث من بعدي يقول لامرأتي عفى الله عن حاتم الطائي من حائل ما تجاهليا وثنيا يقول إذا صنعت الطعام وحضرته فلن أتقدم ولن أغسل يدي ولن آكل حتى تأتي بفقير يأكل معي وقالوا كان إبراهيم عليه السلام من أكرم الناس إذا قدموا له الطعام قال لي خدمه ولمواليه من أتى منكم لضيف فهو حر لوجه الله فانظر حرص المولى أن يأتي بضيف لا يطلع ضيف من الطين يأتي بضيف حتى يخضره عنده وذكر الله كرمه كرم إبراهيم عليه السلام قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين راغ من الكرم سريعا وعجل حسين تبيع ولد الثور ذبحه وسمين يعني أن اختار ما أخذ نحيفا لا يساوي ثلاثين ريال وقال حنيل في صورة هوت فلم يتبخ له طبخ الطبخ الذي ما يوكل بل فلفله وتببه وحنذه فقدمه مشويا وهذا غاية الكرم فقربه إليهم ولم يقل قربهم إليه فقرب الطعام وقال ألا تأكلون وما قال كنوا يخرج من دهوره إنما قال ألا تأكلون وهذه الشيمة الكريم الرحيم القريب المستانس بالناس يقول شاعر آخر جاهل عروة بالورد يقول أتهزأ مني أن تمنت وأن ترى بوجهي شعوب الحق والحق جاهده أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسوق قراح الماء والماء بارد وش هذا الكلام يقول عبد الملك بن مروان الخليفة يقول لوزرائه من تريدون أن أباكم من كل واحد منكم يريد أن أباه غير أبيه قال كل لا ما أريد إلا أبي. قال أما أنا فأريد أن أبي عروة بن الورث لأنه يقول أتهزأ مني أنسى منه معنى البيتين يقول كيف تضحك مني لأني نحيل وأنت تميل لأني وزع جسمي وطعامي فطوري وغدائي وعشاي في بطول المساكن والفقراء وأن تأكل وحدك وتغلط الباب وتقول عز كلمات الله التامات لشر ما خلف نعم وهذه شيمة البخلاء أنهم يوصدون أبوابهم ويغلقون النوافذ ويكتمون البوابات حتى لا يخرج الدخان ويكتمون قدر الضغط حتى لا يوصلص على المارة فيقول أوزع جسمي في جسون كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد يقول أسرى الماء والضيوف يأكلون الطعام وبهذه الخلائق الرضية استجيب للشيخ دعوته بالآخرين وأثراً عظيما وأصبح تلاميذه مئات التلاميذ وأصبح له الأثر لا في الرياض وحدها ولا في المملكة بلاتها ولا في العالم العربي ولكن في العالم كل العالم وأصبح كلمة موحدة وإجماعاً أو شبه إجماع على حبه وعلى أنه من البقية الباقية من علماء الثلث الثالث عمل اليوم والليلة في حياة الشيخ البرنامج اليومي يبدو الشيخ بعد صلاة الفجر وغالبا هو الذي يسلّب الناس ثم يذكر الأذكار الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام وشيء عرفته منه وعرفته من تلاميذه ومن محبيه لا يترك بعد الفجر بعد الأذكار مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيوه ويميت وهو على كل شيء قدير وغالبا يكون عنده درس في الصباح من الفجر إلى طلوع الشمس وأعظم ما يدرس الشيخ كتاب فتح البارل فتاة ابن تيمين بلوغ المرام الكتب الستة الطحاوية ونحوها من العلوم فإذا انتهى الشيخ صلى ركعتين وعاد إلى بيته فأفطر إصطاراً سهلا ميسرا وربما تلين قليلا إذ هو يصارع الحوادث وعنده من الهموم والأشغال والمشاغل ما الله بعليم ويرتحل الشيخ إلى مكتبه وهو دائما كما تعرفون حريص على هذا لينهي أوامر المسلمين ويسهل مشكلاتهم سهل الله عليه يوم الأرض الأكبر يقول يبدو دوام الشيخ الرسمي قرابة الساعة التاسعة منذها كل يوم فإذا وافى مقر رئاسة وجد المراجعين يملؤون الأمكنة المعدة لهم في انتظائه فيحييه ويسلم عليهم ويستقبلهم ويصافحهم ويعانق منهم القادم ثم يأخذ مجلسه وإلى جانبيه كاتبان وهذا أمر معلوم عنده في اليمين كاتب وفي اليسار كاتب لعلمك في النفوس تبيت ترعى بحفاظ وحراس انتقاته ويأخذ هذا من وقت الشيخ كثير ويرد على المكالمة التي ما تنقطع من القارات الخمس وإن شئت قلت الست فتلفون دائما تلفون داخلين يرد عليه الشيخ وتلفون خارجي تتصل به الهيئات والجماعات والجامعات والمؤسسات من أنحاء العالم كل العالم ويرد عليهم الواحد كل والواحد وربما صودفت الفتوى عشر مرات أو صودفة المكالمة, المكالمة عشر مرات فجزاها الشيخ والفضرة في الأول فالأول ويبدأ الشيخ باستعراض المعاملات وعنده الكتب الذين يهمس في أذانهم بما يمكن أن يكتب وبما يمكن أن يوجه لما فيه المطلحة ويستحضر الشيخ المية عند كل معامله وكل فتية لتنفعه في الآخرة فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض ثم يصل الشيخ صلاة الظهر ويعود إلى عمله الذي ينتهي في الثانية والنصف يوميا ويرتحل وقد سبقه ضيوفه عنده في البيت فيتغدى معهم غداء جماعيا ثم تدار هكذا أنقل من المجذوب الآن تدار القهو والشاه والصيد وحسن الحديث الذي لا يفارق نحية الشيخ ثم يرتحل مع ضيوفه فيصلي العصر وربما ألقى كلمة بعد صلاة العصر ويعود بعد الصلاة هذا الوقت غالي الدقائق محسوبة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم منين لا ترجعون دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاربع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني وربما ارتاح الشيخ بعد صلاة الأصر لما يلقى من أعمال باهظة ومن إعياء كثير ومن كبر السل فهو يصارع الآن أكثر من الثمانين وربما صعدت في الثانية أو الثالثة والثمانين يقينا فهو مولد عام 1330 هجرية ومع ذلك ازداد عمره بركة ويوم ندعو كل أناس بإمامهم وهو من أئمة هذا الدين وقد بارك الله في عمره لاتباعه السنة، ولإخلاص وصدقه ولنفعه للناس ويصلي الشيخ صلاة المغرب ثم يعود إلى المنزل للقراه والنظر في شؤون الناس حتى وقت العشاء وبعد أداء الصلاة يتناول مع الحضور طعام الليل طعام العشر ولا زنته مجلسه من الزوار ومن الرواة ولا يزال بين قراه وإملاء, وإملاء وحديث الناس حتى وقت متأخر وقل ما يتاح له الإخلاد إلى النوم قبل منتصف الليل وربما ينام الشيخ بين الحادي عشرة إلى الثاني عشرة من أجل أن يستغل هذه الأمور في أعمال الناس ثم ينام الشيخ ويستيقظ قبل الفجر بوقت طويل فيتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ربك مقاما محمودا يقول بعض الفضلاء رأيت أثر قيام الليل وجه سماحة الشيخ عبدالعج من بعض فيقوم يسل ويدعو وربما غلبه البكاء في صلاة الليل لخشيته ولتقواه ثم يأتي لصلاة الفجر ونراه ينتقل من بيتي بواسطة سيارة حتى يصل إلى الجامعة الكبير فيصلي الناس وعلى قراءة خصوع وسكينة ثم يعود إلى برنامجه اليومي وهناك بعض الأمور حضور المؤتمرات بعض المهمات العلمية التي يقضيها الشيخ قد تغير من هذا البرنامج قلولا الحياة الشورية في حيات الشيخ عبدالعيز بن بال يعني الشورة في حياته الله وصف المؤمنين بأنهم يتشاورون وقال سبحانه وأمرهم شورى بينهم وقال الرسول على الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر أخذ بذلك تماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فأخذ يشاور الناس في القضايا ويشاور محديه وطلابه وإخوانه فهذا من تواضعه ومن قربه من القلوب فلا يبدأ في قضية إلا بالتشاور فإذا عدم توكل على الله عز وجل وأمضى ما عنده. وكان لا يفض في كثير من المسائل الخاصة العلمية إلا يشاور أصحاب الفضيلة العلماء ويراجعهم متثبتا ورعا صادقا الشيخ والفتية نعلم أن أعظم المفتين الآن هو سماحة الشيخ وهو يفتي بالدليل قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وهو أثري نجعا وقد ذكر عنه أنه يرى أنه يأخذ برصول أحمد للحنبري ولكنه قد يخرج عن المذهب الحنبري إذا خالف الدليل فهو يستمسك بالأثر كتابا وسنة ويفتي بما وافق الكتاب وما وافق السنة مستدلا على فتواه ومن لاحظ الشيخ يسمع منه ألفين بعد الأخرى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويخرج الحديث ويصححه ويضعفه الشيخ محدها وأكبر ميزة للشيخ عبد العزيز أنه محدث بل هو محدث العصر ولا ألم أحفظ منه للمتون ولو أن بعض العلماء قد يتفوق في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل أو التخريج لكن الشيخ يستحضر المتون وهو فقيه جد فقيه يستنبط من النصي يستشرب من النصوص وينظر علمه على الناس بسهولة ويسر الشيخ غير متكلم ومنما يميز سماح الشيخ أنه لا يتكلف في الحديث ولا يتكلف في الفتية ولا يتنطع في الكلام ولا يتعمق في المتائل وهو مذهب أهل السنة والجماعة لا يتنطعون ولا يتعمقون ولا يتكلفون وإنما يرسل الكلام على سجيته فيجعل الله له قبولا في قلوب الناس لصدقه ولبركة أنفاته ولطيب نواياه غفر الله له ورفع درجته الشيخ فقيها فقه الشيخ من السنة مباشرة وهو أشبه ما يكون بمدارس ابن هو وابن القيم فليس بالفقهاء الذين أهمل النصوص وليس بأهل الظاهر الذين أهملوا كلام أهل العلم وأخذوا بظواهر النصوص لكنهم يأخذون من النصوص الفقه الجميل الموافق لقواعد الشريعة وإن عدم ذلك رجعوا إلى كبار علماء السنة فأخذوا منهم ما يستفيدون شجاعة الشيخ في قول الحق من ميز العالم ومن أعظم ما يميز العالم أن يقول كلمة الحق صادعة قوية بحكمة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر كما روى بالحبان قل الحق ولو كان مرة والعالم يوم تسلم منه ميزة قول الحق يصبح ضعيفا وجبانا لا أثر له ولا يستفاد من طالب العلم أن يحفظ الصحيحين والكتب الستة ثم لا يقول كلمة الحق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وتجلت شجاعة الشيخ في كثير فبينما هو الرجل استمح السهل القريب الحليم المحب للفقراء سرعان ما ينقلب أسداً لا يرده عن إقامة أمر الله شيء إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان يقع على شريعة الله عز وجل في الأرض ومن أعظم مواقف الشيخ موقفه مع الأستاذ سيد قطب رحمه الله فقد قتل هذا الإمام وهذا المفكر العكري الفذ قتل ظلما وعدوانا وطغيانا فقام الشيخ وغضب لذلك وقد ارتج العالم الإسلامي لمقتل سيد قطب وأذر أن سيد قطب لما قرب يشق شنقا وإعداما تبسم، فقال أحد الشعراء يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى سوف تبقى في الحناية علما قائدا للجيل رمزا للفدى ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى فغضب الشيخ وأزبد وأرعت تلك الأيام وأرسل خطابا و. ذكر هنا المترجم للشيخ قال عندما أصدرت محكمة البضي والعدوان قرارها بعدام سيد قف وإخوانه اعتر الشيخ ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذه النادلة وتأثر الشيخ تأثر عظيما وكلف الشيخ أحد محبيه بصياغة الباقية المناسبة لهذا الموقف حتى يشهد الله أنه غضب وأنه تعامل مع إخوانه وأنه قام في ذلك قال و. صيغة البرقية فزاد الشيخ في آخر البرقية وميقت المؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعبد له عذابا عظيما وأنا أذكر في الصغر اتجاد العالم الإسلامي والروادي تعمل اعدام ذاك الهمام البطل صاحب في القرآن الذي تعرفونه غفر الله له وجمعنا به في الجنة ورأيت للشيخ خطابات لبعض الزعماء ينكر عليهم أشد النكير عدم تحكيمهم لشرع الله ورأيت له كتابا لبعض الزعماء في بعض البلاد الإسلامية ينكر عليه تهجمه على السنة المطهرة وعلى صاحبها عليه الصلاة والسلام فالشيخ يقول كلمة الحق ويتشجع في الإذلاء بها ولا تأخذه في الله لوم تلائم ونعرف من سيرة الشيخ صدقه مع الله وتحمسه وتمع الرجيه إذا انتهيكت محارم الله عز وجل الشيخ خطيبا ربما قال قائل وهل الشيخ يجيد الخطب والذي يدرك الإنسان من سماع الشيخ ومن سماع محاضراته أن الرجل خطيب منها أنه لا يتكلف الكلام إذا لما فقد بصره ركز على ذهنه وعلى ذاكرته فكان يرتب الألفاظ ويرتب المعاني ويرتب المسائل وإذا بدأ في محاضرة من ساعتين لا تجده يدخل في مسألة قبل مسألة بل يريدها سهلة سهلة ميثرة يبنيها بابا بابا مستدلا بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ولا يجرح المشاعر ولا يأتي بكلمة غليظة ولا فظة، ومما يميز الشيخ أنه بعيد عن التقعر التقعر طلب وحشي الكلام الذي لا يفهمه الناس وهذا يأخذه بعض الناس إما ريان وسمعه ليقال واعد الشيخ يبتعد عن التقعر في الكلام بل يأتي بالكلام المعهود السهل القريب الذي يفهمه الناس ولكن أسلوبه السهل الممتنع رفع الله منزلته يقول ومن خصائص الخطابية قدرته على ترتيب أفكار حتى لا تتشتت وضبطه لعواطف حتى لا تغرب عقله ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه اللحم في صغير من القول أو كبير وأخيرا تحرره من كل أثر للتكلف أو التملق أو التنطع أو التعمق كما تلع منهج الشيخ في البحث والشيخ واسع المعرفة يحب الحوار الهادئ ولا يغضب من الجدل الحق ويرحب بالأفكار المدعومة بالدليل ويتراجع قوله إذا كان في خلاف الدليل ويرحب بالأقوال ولا يعتني تخطيئة الناس بل يرى أن المسائل كما يرى شيخ الإسلام من كيمه على قسمين خلاف التضاد وخلاف التنوع فأما خلاف التنوع فالمسألة فيها ساعة لأن خلاف فرعي وقد اختلف الأئمة والشيخ يعول كثيرا على الدليل من الكتاب والسنة وقد عرض للشيخ عرضت مسألة دوران الأرض حول الشمس أو أن الأرض تدور يقول وسيل الشيخ عن رأيه في دوران الأرض وأصر على أن الأرض لا تدور وأستدل على الشيخ بقوله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون قال الشيخ إن الأرض في كل الموضعين من كتاب الله مذكورة على بعد من السبح عينها لا تسبح مع الأفلاك وما أدري هل رجع الشيخ عن هذا أم لا وما معنى ذلك أن الشيخ معصوم وهذه قضية حسديها للشباب وطلبة العلم وهو أمر تعلمونه إن شاء الله أن العالم لا يشترط فيها أن يكون معصوما فقد يفتي فتوى تكون خطأا وقد يهم في مثله وقد يسهو والله يغفر له وفي الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهته أخطى فله أجر واحد وقد عذر ابن تيميه في كتابه الجليل رفع الملام عن, ال... عن الأنمة العلام عذر الأئمة وذكر أسباب اختلافهم لماذا يختلفون وبيّن أنهم معذورون في اختلافهم ومنهم وعلى طريقته سمحت الشيخ عبد العزيز بن بان وله أقوال يوافق فيها شيخ الإسلام بن تيميه وأشباه في مسائل الطلاق مثل طلاق الثلاث بلفظ واحد أنها واحدة ليس إلا ولا تقع إلا واحدة والطلاق إذا قصد به اليمين والمنع والحذر بقصد اليمين ففيه كفارة اليمين وهذه مسائل يسندها الدليل وهي الراجحة وعليها فتوى ابن كما سلفت وابن القيم وابن البر وأمثالهم من أهل العلم الشيخ والنشاط العلمي للشيخ مؤلفات كثيرة ولكنه ما قعد للتعليف وإنما يرى أن تعليم الناس وقضاء حوائج الناس وفتي الناس قد تكون أهم في عصر كثرت فيه المؤلفات وكثرت فيه المجلدات وعلم استرد أما مؤلفات الشيخ فمنها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية والشيخ فرضي من الدرجة الأولى وعالم في الفرائض الثاني التحقيق والإضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة وأنا أعتبر هذا الكتاب أحسن كتاب للشيخ ويرى هو أن أحسن كتاب له الإضاحة التحقيق والإيضاح، الثالث التحذير من البدع الرابع رسالتان مجلتان في الزكاة والصيام خامس العقيدة الصحيحة وما يضادها، سادس نجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها سابعا الجعوة إلى الله وإخلاق الدعاء ثامن نجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه تاسعا حكم السفور والحجاب ونكاح الصغار عشر النقد القومية العربية سر الجواب المفيد في حكم التصوير هنا عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته إلى غير ذلك من الرسائل التي تصل للعشرات ولو فرغت الأشرطة المسجلة من محاضرات الشيخ وفتاويه وكلماته وخطبه لبلغت المجلدات وأرى الدكتور الشويعر قد مضى في هذا المشروع نسأل الله نعينه وأن يتمم له الخير ولا يكتصل نشاط الشيخ بالتاليف بل مهتم من إلقاء المحاضرات في العامة ويرتاح لذلك ودائما يشهد همن طلبة العلم ويدعوهم إلى كثرة المحاضرات وإلى تنوير الطلبة ويدعو إلى أن يجتهد الطلاب في تعليم الناس والشيخ مما يميزه أنه داعية عام عالم عام مثل علماء الثلاث يجلس مع العامة ويعلمهم ويربيهم وأنا أرى أن العلم القليل المبارك الذي يستفاد منه خير من الكثير المتخصص الذي نفعه قليل وبعض الناس قد يتشاغل بجزئيات في العلم ونوافر في العلم ويترك وصول العلم وتعليمها للناس فيفقد كثيرا يفقد كثيرا من بركة العلم مجالات الشيخ العلمية الشيخ مفتي وعظم ما يميزه الفتية فهو مفتي البلاد كما تعرفون وسدد الله فتاويه لتقواه وأحيانا إذا أشكلت عليه المثالة طلب من السائل أن ينتظر وربما قال فيه هدوء في وفي تواضع في شجاعة لا أدري يسأل أحيانا عن كثير من المسائل قال لا أدري وهي سيرة الصلف الصالح أنهم لا يبتحمون بجهل وكان ابن سيرين يقول لا أدري وقال علي من نسي أو من أغفل كلمة لا أدري أصيبت مقاتله وكان عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة لبعض المتائر واعتذر الإمام مالك من عشرات المسائل ما يعرفها فمن حكمة الشيخ أنه يعتذر أحياناً عن بعض المسائل حتى يبحثها بحثاً وافياً وقلت مما يميز الشيخ أنه يقيم الدليل وهذا نيدة المفتي وإن الكلام المطروح هذا الانشائي فإنه لا يميز المثقف عن العالم عن السامع المقلد للمسألة وميزة العالم أن يستحضر الدليل ووجه الدلالة ويستنبط منه ويعرف الدليل ضعفا وصحة وناسخا ومنسوخا ومطلة ومقيدا وعاما وخاصا وهذه كلها يحملها الشيخ أدوات الشيخ العلمية الشيخ في ما أعلم ثماحته عنده حج أدنى من العلوم فهو نحوي يجيد اللغة العربية الفصحى ويشرحها ويمليها على طلابه ويبدع فيها بارك الله فيه والشيخ له في الفرائض قدم وأما في الحديث فهو محدث جهبت يعرف الرجال وتسألوا في الرجال وقد سألته قبل ما يقارب أربع سنوات عن حجاج بن أرطاه قال ضعيف ومدلس وغيره من الرجال فهو يحفظ مئات بل الرجال في ذهنه إذا سألته عن الرجل أخبرك به وبما قيل فيه وهو مغرم بعلم الرجال يطالع كثيرا في تهذيب التهذيب لابن حجر وكتابه المفضل فيما أعلم وقال لبعض مشبيه ربما قرأ ثمانين في في هذا الكتاب فتح الباري وقد قرأه مرات من وقت الطلب إلى الآن وهو الذي تولى الإشراف على إخراجه للناس وعلى مشروع إبداع هذا الكتاب الذي مكت فيه من حجر مع المقدمة يؤلفه 32 سنة وهو كتاب لو كان في العصر معجزها لكان هذا الكتاب وهو من أبدع ما رأينا في المكتبات ومن ركز عليه من طلبة العلم وعرف ما فيه وفهمه فهو عالم حقا إن شاء الله والشيخ يحفظ فيما أعلم بلوغ المرام وكثيرا من المتون كألفية ابن مالك وبعض كتب ابن حجر مستصرة وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فعنده مستصرات يحفظها ويجيدها ويكررها مع حفظه للقرآن وحدثنا بعض الطلبة أنه سمع للشيخ قبل سنوات في بعض الصور قال ما فما أخطى في حرف واحد فهو يحفظ القرآن ويقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي سيارته وفي مكتبه لأنه لا يرى بعينه كما تعرفون ولكنه يستحضر كتاب الله وما سمعت والله من العلماء الأحياء أسرع انتزاعا للدليل من الآية هو للدليل من كتاب الله عز وجل من سماحة الشيخ عبد العزيز أنا أعرف من يستحضر الأبيات والقصص والحاديث لكن أما الآيات سرعة استحضاره للآية وأخذ الآية فما أعرف مثل سماحته في معرخ مشهد لا ينسى يذكرون في سيرة الشيخ أنه لما ودع من الرياض ليذهب إلى منصبه الجديد في المدينة قام بعد صلاة العصر أهل الرياض ألقوا كلمة واحتشدوا عليه وودعوه وبكوا بكاء عظيما وقام الشيخ فودعهم ولكن غلبه البكاء وسمع بكاء الشيخ فما ينقل المجذوب ولما التقينا للودع عشية سفقنا دموعا واستثرنا مآقيا وقفنا في العذال منا ملامة وكنا نرى أن ليس بعد تلاقيا فودعه وبقع عليه والصحيح أن من يعاشر الشيخ ويماشيه ويمكث معه فترة لا يطيق فراقه وهذه ميزة المسلم الذي لا يؤذي المتواضع المحب لا يستطيع فراقه ولذلك كل من صحبه وجد فيه الخير قال المجدوب وكنت في من حضر وذكر تأثره وبكاءه قال وقلت بيتين بتلك المناسبة لما ودعوه في الجامعة الكبير وبكوا وبك الشيخ قلت بكينا وفاء لمرء إن قل أن يرى له في الدعاة العاملين نظيروا فخلوا ملامي أن, أن ألح بي, بي البكاء فإن فراق الصالحين عسيروا فخلوا ملامي إن ألح بي البكاء فإن فراق الصالحين عسيروا الشيخ يمدح من كثير من الناس ومدح كبار الناس وصغارهم وشعراءهم وأدباؤهم وعلماءهم يقول كفي الدين الهلالي محدث المغرب قد توفي من سنوات رحمه الله في قصيدة عامرة طويلة تقارب الستين بيتا خلي لي لنغتنم الأجرى على آل بازل إنهم بالثنى أحرى وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم راه رأى فيه المشقة والعسرى ولأبي هلالها الشاعر الكبير قصيدة هائلة مبدعة رنانة في سمحة الشيخ وللمجدوب قصيدة بديعة من أبياتها روى أنك أهل الفضل كل فضيلة فقنا حديث الحب ضرب من الوهم فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي فلم أرى بايدا قط من قبل شيخنا يصيد فلا يذي المصيد ولا يدمي والبايد هو السطف والشيخ اسمه بن باذ يقول فلم أرى باذا قط من قبل شيخنا يصيد فلا يذي المصيد ولا يدوي وني فيه قصيدة قارب الخمسين بيتا من أبياتها كما سمع بعض الأخوة قاسنتك الحب من ينبوعه الصافي فقمت أنشد أشواقي وألطافي لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطر فهو الغفور لذلاتي وإسرافي عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي يا دمع حسبك بخلا لا تجوج لمن أجرد دموعك مثل الواب الستافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعرا منهم ومن حافي مجارس اللغو منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل أغطف العافي وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين تغض في خمائلها كما غدت طل في إشراقه الضافي تشدي بفتياك جهلا مطلقا وترى من دقة الفهم در غير أصدافي يكفي محيات أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف وأضعاف أراك كالشدو أراك الضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي كالشد تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي ما أنصفت كالقوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في أصر أنصافي يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي يكذير من جعل الدنيا رسالته من كل أمثالي تفدى بآلافي والشيخ محبوب إلينا نشبه في الله ونتقرب إلى الله بحبه